لقد كذبوا من حق لما جاءهم فسوف يأتيهم, كانوا فسوف يأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون الم يرون كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكنناهم في الارض ما لم نمكن لكم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 وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أَظْلَمُ ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته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 وَمِنْهُ من يَسْتَمِعوا إلَْكَ وَجَعللناَا عَ قُلوا بِِمْ أَكِ نَّدَد أَن يَفْقَهُهُ وَفِي آذ لهِمْ وَقَرَا وَإِن يَرَ كُل آيَةِ لا يُؤْمِنوا بِهَا حتىَ إذَا جَاءكَ يُجَادِرونَكَ يَقولُ النَّذينَ كَفَروا إهذا إِلَّا أَسَاقيرُ الأوولين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 قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى, حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم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 نعْنَمُ إِهُ لا يَحْزُنكَ الذي يَقولونَ فَإِم لا يكذذبونك فَإِهم لا يكذبونكَ, يكذبونك وَلاكِ الظَّالِمين بآياتِ اللهه يجَحَدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على مَا كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين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 فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى, حتى إذا فرحوا بِمَا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذي ظلموه والحمد لله رب قل ارايتم إن اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصرفون قل ارايتم ان اتاكم عذاب الله بغته او جهره النار يهلك الا القوم الظالمون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 ماَا عَلَْيكَ مِنْ خِساب مِن شَيْءِ وما مِنْ حِسابِكَ عَلَهم مِ شَيْء فتَتردههم فتَتردههُم فَتَكونَ منِن الظالِمين وَكَذَلِكَ فتََّا بَعْضَهُم ببععضّ يَقولُوا أَه أُولائمًَا النَّ اللههُ عَلَيهِم مِن بَنناَا لَسَ اللههُ بأَمَ اذا جاء ان كل الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب رب ثم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا ان بجهاله ثم تاب من بعده ثم تاب غفور رحيم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 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ولا حبة, وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ وَمَا تَعِدُكُمْ مَّا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 ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيث من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكون من الشاكرين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 قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين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 وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وَكَذَلِكَ نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أَفَلَ قَالَ لا أحب الآفلين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 وإسماعيل واليسع ويولس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمهم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون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 وَمَن قَالَ سَأُنَزِّلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ تُمَاسِكُ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عن آياته فَكُلٌّ تَمَّ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمْونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمُ نَخْوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُلُّ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شركاء لقد قَت قَطَّ بَلَ فُ وَظَلَّكُمَّ كُُم تَزْعون إِ اللهَّه فَالِقُ الحَبّ وََّى يُخِرج حَيَ منِنَ المَييدِ وَمُخْرج المَييتِ مِنَ الحَي لِكُم اللهَّ فَأََّ تُكفَكُون.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 لَمِنَ نَخْلٍ مِّن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ اُنظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة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 قَدْ جَاءَ أَسْبَارٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَيَقُولُونَ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْ ثَمَّ آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا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 ولو أننا نزلنا اليهم الملائكه فذَكَّلَّمَهُم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قل لما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يحيي بعضهم يحيي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدلا لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعوا إلا الظن وإنهم إلا يخرصون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 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا قَالُوا إِنَّمَا نُؤْمِنُ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ أَلَمْ يَكْفِهِمْ أَن يَعْلَمُوا أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مَثَلُ قَوْمِ نُوحٍ وَقَوْمِ فَب يريد اللههُ أي يهدَهُ ياشتح صدَهُ من إسلام وَم يريدَأَ يغلهُ يج صدرَهُ بيقًا حرج وَوب يريد أن يظِلهُ يجعل صدرهُ بيق حرج كأَما يَصعد في السم فَذكَ يجعلوا الله الّجسعََّنَ لا يُؤمنون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 وَقَالَ أَهْلُهَا مِنْ الْإِنْسِ رَبَّنَا استَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَسْوَاكُكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عليم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 إنما توعدون لآت وما أنتم بيعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون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 وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله علي فتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا؟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 كل مِن ثمَمَرِهِ إ أَثْمَرَ وَآتُ حََّّغهُ يَغومَ حصَادِهِ وَلا تُسْفُ إِهُ لاَا يحِبّ الْمُسْرِفين وَمِنَ الأنْعامِ حَمتَ وَفَر شَاف كلُل مَِّا رَزَقَكُ الله وَلاَا تَتَّبِعُ خطواتِ الشلطان إِهُ لَكُمْ عَد مُبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم, أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قُلْ اَذْكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمٌّ لِأُنْثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ أَمٌّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّى اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا يُضِلُّ النَّاسَ بِغَيْرِ علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير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 وَوع الذي نَهَادُ حَر وَمن كلُ الذيذ ظُفر وَمِنَ البَقرر وَالْغَلَ حَر وَمن عَلَْهمْ شحومهُمَا إا ما حَملَك غُغورهُماَا أَ الحَواياب إِ ما حَملت غُهورهُماَا أَ الحَوياَا أَ مَخْتَ لَ قَِعَضْ ذَلكَ جَزَين فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبِّي يَدْعُو رَحْمَةً وَاسِعَةً وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا وَلَا حَرَّبْنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ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 قُلْ َلَّ شهَدَ أَكُ الذينَشهَدونَ أن الله حَرَمَ هذا فَإِن شَهِدُوا فَلاَا تَششهدمَهُم وَلاَا تَتَّبِع وَلَا تَتبِ هُو الذيينَ كَذَّموا بآياتناَا والنذينَ لا يُؤْمِلونَ بِآخِ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 فَتَفَرَّقَ بِكُم عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى النَّبِيِّ أَحْسَنَ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً عَلَّهُمْ وَلِقَاءِ هذا كِتابٌ أَ زَلْناهُ مبارََكُ فَتَّبِعُوه وَاتَّقُونَ عَكُمْ تُرْرحَمُون أَ أن تَقولُ إ مَا أُزِنَ الكِتابُ على قَاءِ فَتَيْنِ مِ قَبننَا وَإِن كُّا وَإِن كُدّ عَذِاسَتِهِمْ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 وَهُو الذي جَلَكُمْ خَلَِ فَ الأأَررضِ وَ رَفَع بَعْضَكُمْ فَووقَ بَعْضندَرجَات لَبللُ وَكُمْ فيِي مَا آتكُمْ إِ رَبَّكَ سرَريع العِقَابِ وَإِنهُ لَ غَفُور